ثم ارجع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم عذاب جهنم وبيأس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها جهير قرء وهي تفوح تكاد تميز من الخير كلما ألقى فيها فوج سألوا خزنتها سألوا خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من لا تُم إلا في ظلام كبير، وقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَعَتَرَفُوا بِدَمٍ بِهِمْ فَسُلْحَةٌ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالغيب لهم مغفرة وأد كبير وأسروا قولهم أو جعوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لهم الأرض ذنولا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 إن ام سكر اذا بلنتو في عتمه ونور اسف يمشي مكبا على وجهي أم, ام من يمشي سويا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشهون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأى الرزل فتنسي أترجوه الذين كفر وقيل هذا الذي كنتم به تدعوه قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَن مَعِهِ أَوْ رَحِمَنَا فَمَا يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ أَوَقَوْحَمَانُ آمَنَ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَ فَسَتَعْلَمُنَّ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ